استقيموا واعتدلوا <تصفيق> الله أكبر, الله أكبر, الله. أكبر. <تصفيق> كشف كشف <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين خطيئة وإثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمة تَمِنُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْهُمُومِ أَنْ يَضِلُّوا وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وما وعلمك, وعلمك ما لم تكن تعلم وكان خضل الله عليك رسول <تصفيق> الله كمثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شقأه فآذره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجبه لا أجرا نع Allah Oh. السلام عليه الصلاة والأيه الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن محييم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من طبلكم ومن الذين أشرقوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاقا تَكَرَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا Hvala što pratite You إِنَّهُمْ جِنَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا أَلَمْ ها ثوابًا مِن عِندِ الله وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَاءِ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المحاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نزلا من عند الله Wa in... يروا صابر وراغب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 وخلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ولرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتقوا الله تامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا فواحدة نوما ملكتين مانكم ذلك أدناء لا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإذا نستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا možemo oh. i وَالَّذِي يَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ فَإِن كَانَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ النِّصْفُ وَلِأَبَوَيِكَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِّنْ الثُّلُثِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ فَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا بعد مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنَا يُوصِي فِيهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فله شركاء في الثلث من بعد وصيتي مصيبا او غير مضار الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا be heard. البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا I don't I mean the the okay. مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن وَأَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَثُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَغَتَهُ وَسَاءً تُك وَصُك َّ تُك خ تُكم ابَنةَُ الابنُُ نَحَذَيْتُ وَحَدَّثَ أَبَائَكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْحَابِكُمْ وَأَنْتَ تَجْمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ Well, How do نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون غَاوَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَتَبَّغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُصْنِعِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنَ الْغِنَى فَأَنْتُمْ لَهُ أَجُرُّونَ وَ on it. بفاحشة فعليهم فعليهم نرص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله رفور رحيم يريد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لذين مِن قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا وَلَتَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نُصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قضوا لَن نُوَدِّنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَنَضْرِبَنَّ فِينَا فَإِنْ طَاعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ إِنَّ سَمِعَنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ عزو حكما من أهله وحكما من الله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ليوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط no i أقرينا وماذا عن وَلَا جُنُوبَا وَلَا جُنُوبَ لِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُم مَرْضَاءَ وَعَلَى سَفَرِ لَوْجَاءَ Oh, me Amen. Um. الحكيمه والذين امنوا وامنوا الصايمات شانون دينكم سابقوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم في